اهلا يا فاطمة كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله وأنت انا بخير شكرا أتطلع لإجازة عيد الشكر وماذا ستفعل فيها؟ سأعود لبيتي وأقضي الإجازة مع أسرتي فاني لم أرهم منذ شهرين وماذا تفعلون عادة في عيد الشكر؟ بيتنا؟ هو بيت العائلة لذلك يأتي الجميع لتناول عشاء عيد الشكر عندنا وهل تتمكن جميع العائلة من الحضور؟ تقريبا فنحن لا نلتقي كثيرا ويحب الجميع الالتقاء في ذلك اليوم لا بد أن يكون هذا اللقاء ممتعا بالطبع وعشاء الديك الرومي يكون أيضا رائعا عيد الشكر، عطلة، بيت العائلة، منزل، عشاء، غذاء، إفطار، كل، كل واحد، تجمع، اجتماع، دي كرومي، رائع،